ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <تصفيق> نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إننا قد فرانا من قراءة مقدمة الشيخ علي محفوظ رحمة الله عليه في كتابها الإبداع في مضار الابتداع والتي أفردها لبيان غربة الإسلام في بدايته ونهايته والحث على التمسك بالسنة والتحذير من البدعة وأهلها ثم قال في الباب الأول أو قال الباب الأول في النظر في البدع من جهة الأصول والقواعد الباب الأول في الكتاب في النظر في البدع من جهة الأصول والقواعد وفيه فصول الفصل الأول في البدعة ومعناها احنا تكلمنا في الحث على السنة والتحذير من البدعة فما هي البدعة وما معناها قال رحمه الله قال المحقق الإمام الشاطبي في ومن هو من الكتب الأمهات في بابه في باب البدعه والتحذير منها قال الشاطبي رحمه الله عليه اصل مادة تدت بدع للاختراع على غير مثال سابق يبقى البدعه هي ما بتدعى على غير مثال سابق ومنه قول الله تعالى عن نفسه بديع السماوات والارض أي مخترعهما من غير مثال سابق الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي أنشاهما من غير مثال سابق فالبدعة هي إحداث شيء لم يكن وليس له نظير وقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد أنا مش بنعم يعني مش أول واحد أقول أنا رسول الله ده سبقني كثيرون من عند الله عز وجل بعثم الله بالرساله لأن الكفار كانوا يعجبون من إرساله إليهم وهو بشر مثله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين امنوا ازاي يعني ابعث الله بشر رسوله فقال الله له قل ما كنت بدعا من الرسل مستغربين ليه تعجيبوا ليه هو انتم ما سمعتوش خالص في التاريخ عن الرسل ارسلهم الله الى اقوامهم ويقال ابتدع فلان بدعه اذا ابتدى طريقه لم يسبق, لم يسبق اليها لما يجي واحد يعمل حاجه جديده ما عملها قبله يبقى ايه بدعه ويقال في الشيء المستحسن هذا امر بديع هذا ايه امر بديع حدا حلو ما حصلتش يعني لا مثال له في الحسن ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعه فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع وهيئتها هي البدعة استخراج البدعه ده اسمه ايه؟ الابتداع. والشيء المستخرج اسمه ايه؟ البدعه وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه المخترع المبتدع ايضا يسمى ايه؟ بدعه فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه من الشرع بدعه اي اي حاجه في الدين لا بد ان يكون عليها دليل كما قال الله تعالى قل هات برهانكم ان كنتم صادقين فخلي بالك احنا عندنا دنيا ودين احنا عندنا دنيا ودين الاصل في الدنيا الاباحه والاصل في الدنيا الاباحه والاصل في الدين الحظره يعني بالنسبه للدنيا اعمل زي ما انت عايز حتى يجيك الايه? الناهي من الشارع. واما في النسبة للدين فالاصل فيه المنع. فلا تفعل حتى يأذن لك الايه? الشارع. ومن هنا ياتي خطأ الناس لما تقول له هذا البدعة يقول لك ايه الدليل? هل هذا الطلب صحيح ولا مش صحيح? اما تلاقي واحد بيعمل حاجة يعني لا تعرف ولا دليل في الشرع. تقول له هذه بدعه يقول لك ايه ادينها بدعه ليس المطالب بالدليل الناهي عن الشيء وانما المطالب بالدليل مثبته انت بتعمل حاجه في الدين لازم انت تجيب الدليل انا واقف على الاصل الاصل في الدين الحظر والمنع فانت بتعمل حاجه غريبه عليا في الدين ما سمعت بها من قبل فبقول لك عملك هذا بدعه ما تقولوش ايه الدليل انه بدعه لا انا لا اقول لك ايه الدليل على مشروعيه عملك انا لما اقول لك هذا العمل بدعه اتهم عملك بانه ليس من الدين فعشان تثبت انه من الدين يبقى انت تجيب تجيب الدليل انت تجيب الدليل فهمتوا المغ... الحته دي كل ما تكلم واحد يقول له تقول هذا بينه اقول ايه الدليل مش انه بدعه ايه الدليل, الدليل عليه انه بدعه ان احنا لا نعرف له اصلا في الدين لا نعرف له دليل فاذا كان عندك انت دليل فخبرنا به فان كان صحيحا قبلناه وحينئذ نرجع عن قول بدعه ونقول هذا من الدين قال وهو اطلاق اخص منه في اللغه العمل الذي لا دليل عليه من الشرع بدعه وهذا الاطلاق في الشرع أخص من اللغة اخص من اللغه لان البدعه تشمل الشيء المخترع على غير مثال سابق في الدين وفي الايه وفي الدنيا فالبدعه في الشرع أخص من البدعة في الايه في اللغة البدعة في اللغة تشمل البدعه الدينيه والايه والدنيويه اما البدعه في الشرع يدعي الايه الدينيه فقط ولذلك برضو بعض الشباب المتحمس برضو ينكر على الناس ما يفعلونه من مستجدات العصر في الدنيا يقول هذا بدعه ما استخدمها الدنيا ابتدع ما شئت اخترع لنا من الدنيا ما ينفعنا الشيء المخترع المبتدع ما دام ينفع يبقى شيء حسنه الشيء اللي يضر في الدنيا بدعه سيئه لكن في الدين ما فيش بدعه حسن بدعه سيئه الدين كان عليه الصلاه كل جمعه يق يقول ايه كل محدثه بدعه وكل ايه بدعه ضلاله وكل ضال في النار يبقى خلي بالك ما فيش في الدين بدعة عشر بدعة سيئه الدين كله بدعه ضلال هكذا قال عليه الصلاه واما الدنيا ففيها بدعة عشر بدعة سيئه يبقى البدعه في اللغه اعم وفي الشرع ايه اخص والفاعل للبدعه اسمه ايه مبتدع فالبدعه اذا عباره عن يبقى احنا عرفنا البدع لغه تن. البدع ايه لغه تن. اخترع على غير مثال ايه سابق ومنه قالوا ربنا بديع بديع السماوات والارض قل ما كنت ايه بدع مابصد ده البدعه لغه ففي الشرع البدعه ايه لغه في الشرع ايه طريقه في الدين مخت르عه تضاهي الطريقه الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه البدعه شرعا طريقه في الدين مخترعه طريقة في الدين مخترعة. في الدين قيد خرج به الايه الدنيا مخترعه يبقى اللي لها اصل يبقى مش بدعه تضاهي الطريقه الشرعيه بدعه مخترعه بس تشبه الطريقه الايه الشرعيه يعني مثلا الصلاه مشروعه ولا مش مشروعه مشروعه اما يجي واحد يقول عايزين ليلة سبعة وعشرين رجب نصلوا اتناشر ركعه نقرأوا في كل ركعة قل يا ايها الكافرون ثلاثين مرة وقل والله احد عشرين مرة يبقى الصلاة هي صلاة وتشبه الصلاة المشروعة خد بالك تضاهي الطريقه الايه الشرعية بس هي هذه الطريقة هي ايه مخترعة الطريقة نفسها ايه هي المخترعة يقصد بالبدعة التقرب الى الله يعني اللي يبتدع بلا عايز ايه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى وهذا رأي على من لا يدخل العادات في البدعة وانما يخصها بالايه بالعبادات وهذا البدعة الشرعية قلنا تخص لايه العبادات بدعة دنيوية يبتدع ما شئت مما ينفع الناس تبا بدعة ولكن حلوة هي الطيارة الان مش بدعة لانما كيش العادة الرسول لا ولكن نركبوها نركبوهاش دا من احسن البدع دا هذا شيء بديع كما قلنا في اللغة يقال للشيء المستحسن هذا غاية في الحسن البدع حسن جدا قالت ما لك ونحو ذلك فالبدع في الدنيا ابتدع لنا واخترع لنا في الدنيا ما شئت مما ينفعنا اما في الدين فليس هناك بدعة قالوا اما على رأي من ادخل الاعمال العادية في البدعة فيقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية والاول ارجح من حيث اقتصار او قصر وحصر البدعة في العبادات فقط وعرفها العلامة الشمني بانها ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله سلم من علم او عمل او حال البدعة ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله سلم كل ما يخالف ما جاء بالرسول ايه ده من علم او عمل او حال بنوع شبهة او استحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيمة ابتدعوا شيء ما خلاف ما جاء بالرسول واجعله ايه دينا وزعم وأنه هو الصراط المستقيم قال اما تحليل الالفاظ في التعريف فقول الطريقة والطريق والسبيل والسنن كلها بمعنى ايه بمعنى واحد وهو ما رسم للسلوك عليه الطريق ده يعملنا فتحنا الطريق ده ايه عشان الناس ايه? تمشي عليها. فالطريق سمى طريق حسي. لكن طريق مصر ربنا طريق ايه? معنوي. اه? والدين هو ما شرعه الله تعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات. وانما قيدت بالدين قيدت البدعة بالدين او الطريقة بالدين لأنها فيه تخترع البدعه تخترع في الايه في الدين وإليه يضيفها صاحبها المبتدع المبتدع بدعة بيجعلها من ايه من الدين واحترازا عما يخترع في الدنيا فقط فانه لا يسمى بدعه كاحداث الصناع والقصور التي لا عهد بها فيما تقدر ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له اصل فيها خص منها ما هو المقصود بالحد اي بالضابط والرس وهو القسم المخترع اي طريقة ابتدعت على غير مثال سبقها من الشارع اذ البدعة انما خاصتها انها خارجة عما رسمه الشارع فمعنى مخترعة انها لم يكن لها اصل في الشريعة وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادئ الرأي أنه مقتنع مما هو متعلق بالدين كالنحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فلها أصل في الدين فلا تسمى بدعه ومن سماها بدعه فإما على المجاز كما قال عمر في قيام رمضان إيه نعمة البدعة ايه هذه وعمر كما تعلمون خرج ذات ليلة فراى الناس يصلوا التراويح في المسجد ثراد ومثنى وثلاث ورباع فلقى منظر كده ما عجبوش في التفرق لأن التفرق دايما وحش فراى ان يجمعهم على امام فجمعه فلما الدار تاني ليلة كده دخل لقى الجامع كله وراء امام واحد انبسط من اجتماع والحمد لله على نوّق قدر المسلمين وقال نعمة البدعة هذه هل عمر ابتدع الترويح؟ هل عمر ابتدع قيام رمضان؟ ولا الرسول لم أمر بقيام رمضان ورغب فيه وحث عليه وقامه منفردا وقامه جماعة ثم ترك الجماعة من ايه؟ قال خشيت أن تفرض عليكم فايه؟ فتعجزوا عنها. يبقى تسمية عمر الاجتماع على الترويح بدعة؟ من باب المجاز وليس باب الحقيقة مش بداع حقيقي. هي مش طريقة مخترعة. ده هي سنة سنها النبي عليه صلى الله واما قوله تضاهش طريقة الشرعية. البداع طريقة مخترعة تضاهي تشبه الطريقة الشرعية. اي انها تشابه الطريقة الشرعية من غير ان تكون في الحقيقة الشرعية. كتخصيص يوم مصف من شعبان بصيام. او ليلته بقيام صيام 15 شعبان على 20 نص شعبان هذه بدعه قيام ليله النصف من شعبان هذه بدعه قيام ليله الجمعه من دون سائر الليالي بدعه صيام يوم الجمعه بدعه ايوه كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام او ليلته بقيام فانه طريقه في الدين مخترعه تضاهي تخصيص الشارع اياما وليالية بأعيانها دون غيرها الشارع خصص أيام للعباد المخصص خصص يوم عاشوراء أمرنا بصيامه يوم عرفة أمرنا بصيامه وليلة القدر رغبنا في قيامها وسائل ليله رمضان خصوصا ليلة عاش الأواق منه فانت عايز تخصص ليلة الجمعة ليه أو تخصص لنص شعبان ليه أو تخصص ليلة شعبان ليه الشارع خصص أيام وليالي بالعبادة لكن ما خصصي ليلة الجمعة ولا ليلة شعبان ولا يومها كونك تخصص تخصصها بقى تستدرك على بتستدرك على, إيه؟ على الشارع إبا أنت على الشارع وأي خطر أعظم من هذا الخطر فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لو كانت البدعة المخترعة لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة لأنها تصير من باب الأفعال العادية قلنا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية الرسول خاص أمرنا أن نخصص يوم عاشوراء بالصيام. يجي واحد يقول خصصه يوم النص مش عباد الصياء يبقى كده تضاهي الطريقة الايه؟ الشرعية النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا ليلة القدر يجي واحد يقول يا جماعة حنقوموا ليلة الاربع ليلة الاربع عن جهة حنصالوا قيام, قيام ليل جماعة يبقى كده بايه جعل نفسها مشرعا او مسدركا على الشارع اما ما اذا لم تضاهي الطريقة الشرعية يبا هي مش ايه من الدين او مش عبادة يعني دام لا تشبه الطريقة الشرعية يبا هي مش عبادة وقلنا الاصل في الدنيا الاباحة افعل ما شئت ما لم ينهك الشارع كالذي يقوم الى الصلاة فيتنحنح مثلا او يتمخط او يمشي خطوات يفعل ذلك بحكم العادة فمثل هذا لا حرج فيه. وهم العادات الجائزة التي لا تشابه المشروع ولا تلتبس به. شفت واحد وقف في الصلاة فكح. هتقول لي بدعه؟ <تصفيق> ما تقولش لي بدعه؟ تبقى بالك ايه? اللي انت دي حاجة كده ايه? عارضة لعارض. ما تقولش انت بتكحي له يا امام النبي ما كحش قال ما يصلي. هو رجل ما كحش ينوي العبادة. <تصفيق> الرجل ما نوجه بالكحة لايه? العباد. يبقى البدعة هي الطريقة المخترعة التي تضاهر ايه؟ الطريقة الشرعية وايضا فان صاحب البدعة انما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغيط او تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة اذ الانسان لا يقصد الاستتباع بامر لا يشابه المشروع لانه اذا كان كذلك لا يستجلب او لا يستجلب بابتدائه نفعا ولا يدفع ضرر ولا يجيبه غيره إليه يعني الإنسان لما بيعمل حاجة في الدنيا مش مشكلة ما حدش بينكل عليه لانا في الدنيا لكن في الدين يعني قد يجري الناس وراء لما يجي واحد كده يجي في وقت معين ويعمل أي حاجة على سبيل التعبد تلاقي الناس التفتت إليه وتابعته عليها وإلى أسف البدعة تنتشر في الناس اكثر من انتشار السن. يعني علشان تحيي سنة صعب جدا لكن يجي واحد مبتدع يبتدع البدعة لك صرت في الناس صرى النار في لا شيء نسأل الله العافية لذا ترى المبتدع ينتصر لبدعته بامور توهم التشريع ولو بدعوى لاقتداء بفلان المعروف مقامه في اهل الكمال فانت ترى العرب في تغيير مله ابراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما احدثوه احتجاجا منهم بقولهم في اصل الاشراط ما نعبدهم الا ليقربون الى ضي زلفا وتوافل بعض بالبيت عريانا قائلين ايه لا نطوف بثياب عصينا الله فيها وما الى ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع فما ظنك بمن عد من عد من خواص اهل المله. فلا بد في حد البدعة من اعتبار مضاهات الامور المشروعة وان يكون احداثها على انها دين وشرع بحيث يكون المحدث لها مضاهيا ونظيرا للشارع في وضع القوانين يبقى المبتدع حط نفسه في مقام ايه في مقام النبي عليه الصلاة وما قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى فهذا هو تمام معنى البدعة إذ هو المقصود بتشريعها وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة والترغف في ذلك لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أن ما الشارع فيه من القوانين والحدود كاف في التعبد فاخترع ما اخترع. وما حديث الرهط منكم ببعيد. جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها. اي عدوا بس كده الرسول صلى ما يعنش غير كده. فنام راو قليلا ثم استدركوا فقالوا واين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر واحنا ربنا ما غفرناش ما تقدم وما تاخر يبقى احنا عايزين نجتهد في العبادة شويه عشان ربنا يغفر لنا فحب الاجتهاد في العباده هو اللي خلاهم ايه يبتدعوا قال احدهم اما انا فاقوم الليل لا ارقد وقال الثاني وأنا أصوم الظهر لا أفطر وقال الثالث وأنا أعتز النساء فلا تزوج ابدا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أقوم وارقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منه يبقى خلي بالك بلاش تنطع وبلاش تشدد وبلاش تزمد ولا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفقة إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفقة ولذلك كان عليه الصلاه والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله وإن قال وإنقل أدوامها وإن قال خش في الدين على مهلك بالراحه شويه شويه يكفيك تصوم اتنين وخميس او يكفيك تصوم ثلاثة ايام من الشهر وصيامه ثلاثه ايام من الشهر وصيام الدهر كله بس يداوم على كده قال وقد تبين بهذا القيد اللي هو القيد الاخير ان هي تضاهي الطريقه الشرعيه يقصد بها التقرب الى الله ان العادات لا تدخل في معنى البدعه ما دام البدعه في الدين هي ما يراد به التقرب الله يبقى الامور العادية مش بدعة فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به تعبد فقد خرج عن هذه التسمية كالمغارم الملزمة على الاموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكاة ولم يكن اليها ضرورة يعني اللي هي الضرائب يعني اللي الدولة بتفرضها على الاغنياء عشان مصلحه البلاد وكذا اتخاذ المناخل في منخول النبي صلى الله عليه الصلاه ما كانش ما اكلش منخول خالص لكن مفيش مشكله انخله الدقيق وان كان الدقيق اللي مش منخول احسن فائده واصح من الدقيق منخول وغسل الايدي بالاشنان بالصابون وما اشبه ذلك من الامور التي لم تكن من قبل فانها لا تسمى بدعا على احد الرأيين. نبي عليه صور الهام كان اذا خرج من الخلاء ضرب بيده الارض بالتراء. ويغسلها. خد ما لك. ما جيش انت بقى تقول ايه الصبون بدعه؟ لا الرسول ما كانش يغسل الصبون. الرسول كان بيحكي ايديه في الارض والتراء. وتترك السابق الصبون. خد ايه. والى هنا قد تبين الحد يعني حد البدعة على الرأي الاخر الا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وفيما سبق الكفاية. طريقة ثانية في معنى البدعة. وهي انها تطلق في عرف الفقهاء على معنيين. نحن كده عرفنا البدعه لغة وايه? وشرعها. طريقة ثانية. البدعة عند الفقهاء تطلق على معنيين الاول البدعة هي الحادث المذموم الحادث الشيء الحادث المذموم بان احدث وخالف كتابا او سنة او اجماع فهي, فهي ما لم يأذن به الشارع لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا اشاره هذه البدعة ولا تتناول الأمور العادية وهي بهذا المعنى تشمل كل ما تناوله ذم الشارع ونهيه تحريما سواء أكان إحداثه على دين الله وشرعه ولم يكن كذلك أم لم تكن كذلك يبقى عند الفقهاء البدعة تطلق على معنى إيه الأول الشيء الحادث المذموم المذموم الذي ذمه الشارع بالنهي عنه وتحريمه قال فالقتل مثلا اول احداثه يقاله ايه بدعه اول قتل وقع على وجه الارض قتل مين قاضي الهبي فكان هذا القتل ايه بدعه بدع عليه لانه لم يسبقه مثله مش كده لم يسبقه مثله وكذا الزنا وشب الخمر أول زنا يبدأ بدعه أول شرب الخمر يبدأ بدعه وثانيهما وهو أعم مما قبله ما أحدث بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه خيرا كان أو شرا عبادة كانت أو عادة وهي ما يراد منه غرض دنيوي كالملابس والمساكن والمآكل والمشارب التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح وظاهر ان هذا المعنى يتناول بدعة الواجبه والمحرمه والمندوبة والمكروهة والمباحة وكذا البدعة العادية قال وصفوة القول ان ارباب الطريقة الاولى في تعريف البدعة لا يطلقون لفظ البدعة الا على الحادث المذموم بان كان مخالفا للكتاب والسنة والاجماع والقياس فهي ما نهي عنه تحريما في مثل حديث العرباض بن سارية حين قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بقيد أن يكون إحداث هذا الحادث على أن يكون طريقة مسلوكة أو صار ذلك الحادث طريقة وسنة وعلى هذا لا يدخل في تعرفها البدعة الواجبه والمندوبه والمباحه فكان اخص مطلقا من المعنى الاول على الطريقة الثانية هذا بناء على ان البدعه لا تتناول العاديات كما هو الراي الاول في الطريقه الاولى والا فخص من وجه واما ارباب الطريقه الثانية فيطلقون لفظ البدع على معنى يين قال وهذا الخلاف خلاف لفظي المهم البدعة هي ما يحدث في الدين مما يخالف الايه الكتاب والسنة والاجماع قال بعد فقرة وقد نسب الامام الزركشي في قواعده الى الامام الشافعي رحمه الله المعنى الاول في معنى البدعة على الطريقة الثانية ونسب اليه ابن حجر في شرح الاربعين المعنى الثاني العام وروي, وروى عنه ابو نعيم انه قال البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم وروى عنه البيهقي في مناقب انه قال ايضا المحدثات ضربان ما احدث يخالف كتابا او سنة او اثرا او اجماعا فهذه بدعة الضلالة وما احدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه بدعة غير مذمومة هكذا نقل الحافظ ابن في الشح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة <تصفيق> نعم وعلى هذا الاصطلاح بنى شيخ الاسلام عز الدين ابن عبد السلام المتوفى سنة ستين وستمائة هلاليه وتلميذ الامام شهاب الدين القرافي المالكي المتوفى سنه اربع وثمانين ما في تقسيم البدعة الى الاقسام الخمسة الاتية اللي الواجبة والمندوبة المستحبة والمحرام مكروبة وسيأتي لنا على هذا التقسيم قال واذا فلا وهما مسبوقان في هذا التقسيم بالامام الشافعي واذا فلا وجه لتشنيع الامام الشاطبي المتوفز تسعين وسبمائة على القرافي في تقسيم البدعة لان المسألة كما علمت مسألة الصلاح ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام الحكم متفقا عليه بين العلماء مقارنة بين معنى البدعة على كل من الطريقتين النسبة بين الرأيين على الطريقة الاولى العموم والخصوص المطلق فيجتمعان في الحادث المذموم العبادي كنحة للهند الهند كما تعلمون مليون مليون بنيحة الكثيرة عباد البقر وعباد, وعباد, وعباد, وعباد كذا وعباد كذا وعباد كذا وينفرد الثاني في العادي كالمكوس والاكل على الموائد ونخل الدقيقة والنسبة بين المعنيين على الطريقة الثانية كذلك يجتمعان في الحادث المذموم كالرهبانية والانقطاع للعبادة وينفرد الثاني في الخير كجمع المصحف جمع المصحف بدع ولا لا ايوه لكن بدعه ايه خيريه وحسنه والنبي عليه الصلاه والسلام كان جمع مصحف اصل كان جمعه عنده وهو ابو بكر وعثمان لما اعرضوا امام مصحف جابوه من عند مين من عند حفصه فكان وسلم يكتب في فيما تيسر كتابه وجمعه كله ولكن الجمع بالطريقه اللي عملها ابو بكر وعثمان هي دي البدعه النسبه بين الاول والاول والاول من الطريقتين كذلك يجتمعان في الحادث المذموم كالرهبانية وينفرد الثاني في المعصية كالقتل اول احداث كما قلنا السنة ومعناه بدأ تعريف البدعة وتقسيمها ما السنة وما معناها السنة في اللغة بمعنى الطريقة ولو غير مرضية السنة في اللغة معنى الطريقة ولو كانت غير ايه غير مرضية قد خلت من قبلكم ايه سنة وشرعا تقال السنة في مقابلة البدعة على الطريقة المسلوكة في الدين بأن سلكها رسول الله صلوات الله وسلام عليه أو السلف الصالح بعده النبي أرسل قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشدين وهي على هذا المعنى شاملة للواجب والمندوب والمباع سواء كانت من قبيل الأعمال او الاقوال او الاعتقادات وما كان السلف يطلقون اسم السنة الا بهذا المعنى ومنه قوله عليه الظلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشمديين وتخصيص الفقهاء لها بما طلب طلبا غير جازم اصطلاح طارئ خلي بالك كلمة السنة اي حديث مع سنه بمغوين صيف دايما الى مقابل الايه؟ الفرض فقل لك ايه فرضه سنه السنة مش كده هذا, ال... هذا التخصيص هذا التخصيص حادث وطارئ وإلا في السنة فهي الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هذه معنى السنة هذه معنى لك وفي السنة عند علماء الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او يسمى السنة برضه، لكن ال... الشهر او اشتهر عند العامة ان كلم السنة تشمل ايه? تطلق مقابل إيه الفرض يقولك هذا فرض وهذا سنة حتى ظن بعض الناس ان كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة يعني كل شيء في الحديث يبقى سنة لو جيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون منه الفرض الواجب كما في القرآن الكريم وقد يكون فيه مستحب كما في القرآن الكريم أيضا القرآن نفسه فيه فرض وفي سنة وكذلك حيث فيه فرض في ايه? وفي سنة نكتفي بهذا ان شاء الله تعالى